والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين هذا هو الدرس الثامن والثلاثون من شرح لكتاب شاذ العرف أصل الله تبارك وتعالى التوفيق والإعانة والقبول قال المؤلف رحمه الله وأوزان الخماسي أي أوزان الاسم الخماسي أربعة أربعة خلاص صلى شيخنا قل فعلل قال بفتحات مشدد اللام الأولى بالمثال يطلح المقالة شيخنا انتبه كده سفار الجل يبقى عندنا فتحاته فتحة فتحة فتحة صح طيب بس قال مشدده اللام ايه يا شخنة الأولى يبعدها يا شخنة اهو فعلل يبقى المفروض اهي شخنة كده اهو هذه ف فعال فعال لل صح يا شخنة فعل ها؟ لكن نلاحظ هذه اللام الأولى ساكنة فوضغمت في المتحرك فصارت على هذا الوزن فعلل خلاص؟ طبعا هذا الادغام ليس موجوده في سفرجل ليه؟ لان يا شيخنا الراء ليست من جنس الجين يبقى سفرجل على وزن فعل لل ربما يلتبس بعض الامر على بعض الظلاب يقول يعني كيف الوزن نفسه حصل فيه ادغام والكلمة الموزونة ليس فيه ادغام قلنا السببه الوزن الثاني قال ايه شيخنا فعل ماريش مولانا؟ قال الشيخ بكسر فسكون ففتح ها هذا كسر سكون ففتح ثم قال ايه مشدد اللام الثانية صح يا شيخنا أوله جح مرش. فتح الأول والثاني جح مرش. آه. طيب قلنا يا بفتح فتح أوله وثالثه يبقى جح ماريش هذا فتح الأول مع الثالث طبعا وإيه؟ وسكان الثاني صح؟ وكسر رابعه يبقى جح ماريش يبقى نفتح الأول والثالث ونكسر الرابع مع سكون الثاني خلاص؟ يبقى اسمه يا شيخنا فعل لل ومعنى جح مارش ده اسم المرأة العجوز <تصفيق> الثالث <تصفيق> فين الثالث يسموننا؟ اللي هو ايه ها فعلان نعم فعلا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ايوه اسمها يا شيخنا فعلا لن صح فعلا نشوف فعلا لن, لن ده يا شيخنا قال بكسر فسكون ففتحه شوف يا مولانا فين فعلا لن ده يا شيخنا اللي هو قرطع صح يبقى قرطع ادي قرطع أدي, ادي ادي ايه اول قال ايه الكسر فسكون ففتح خل خلص الشخنة تشديد اللام, اللام الثانية يعني يعني الحرف ده يشدد مع مع اللام لي لنقال يا شيخنا انتبه كده ادي فع بعد كده لال لل يبلمان نكتبه كده كتابة يعني عروضية كده يقول يا شيخنا فع لال لو صاع يا يبقى هذا الكسر والسكون والفتح اللام الثانية اللامة مضغمة مشددة يسبب تشديد أضغمنا الساكن في المتحرك فصارت يا شيخنا فعلا مثل كلمه ايه قرطعب ومعنى قرطعب يا مولانا ده للشيء القليل الوزن الأخير ويا شيخنا ها قل فعل لل لأ قذعمل صح يا شيخنا صح يا مولانا انتبه معايا انتبه فعلل اللي حصل ها ضمنا يا شيخنا بضم ففتح فتشديد انضم وفتح وتشديد اللام الاولى خلاص زي قذعمل مل لاحظ كده السكون دي اللي على العين وبعدها حركه ده اللام الاولى فادغمنا الساكن في المتحرك فصارت فعال لل يبلام الأخيرة ما عندنا ثلاث لامات يا شيخ اللام الثالثة ليس في اضغام. اللام الاولى في اضغام. أضغمنا الساكن في المتحرك فصارت فعال لل ومثالها قذعمل ده اسم للشيء القليل اقرأ تنبيه كده يا شخن قد علمت أيها المخاطب مما تقدم أن الاسم المتمكن والمتمكن يا شيخنا اللي هو المعرف متمكن يعني تمكن في باب الاسمية خلاص؟ لا, لا تقل حروفه الأصلية عن إيه؟ عن ثلاثة. عن ثلاثة صح؟ يعني أقول مثلا كلمة رجل كلمة زيد كلمة عمرو لا تقل حروف الاسم عن إيه؟ عن ثلاثة كم يا شيخ؟ إلا دخله الحرف العحل يد دمي اولا ياد يا شيخنا ما الدليل على ان لام الكلمه حذفت في الجمع ترد قلت على يد الله فوق ايديهم صح شيخنا يبي يبقى تقول أيدي فظهر الحرف المحذوفه كذلك انت التصغير تقول يدي يبقى الحرف المحذوف لان اصلها اصلها يا شيخنا اياد ايون اصلها يا شيخنا ياد ايون فحذفت يضع حذف الحرف الأخير تخفيفا صحيح شخصنا طيب كذلك دم بعض العلماء قال لا يكلم أصاهوان يبدأ دم أصاه دماون بعضهم قال لا أصاياء دمايون خلاص فشخصنا على كل يقول لا يجوز في الاسم المتمكن أن يقل على ثلاث أحرف إلا إذا حصل في حذف والحذف ده على التخفيف يعني <تصفيق> مثل كلمة اب يا شيخ ما أب اصلها ابا ون صح؟ طيب وكلمة أخ برضو أخها ون ودي تسمى عند العرب لغة النقص لغته ايه؟ لا. يعني نقص من الكلمة يعني نقص من الكلمة الحرف الأخير وكلمة عده وسنة <تصفيق> عده أصل الفعل وعد فلما فلمقول وعدا يعد عدا التاء الموجودة في المصدر عوض عن فاء الكلمة أصلها وعدة يعد وعدا فلما أقول عددا يبقى حذفت التاء الكلمة وعوض عنها تاء وكذلك إيه أي وسنة وسنة وسنة ها لو لو يعني بداية النوم يعني لا تأخذه سنة ولا نوم فوسنة دفاء الكلمة لما قلت سينا يبقى حدث فيها ما حدث في, في عدة حذفت فاء الكلمة وعوض عنها التاء. صح وأوزان المجرد منه عشرون أو واحد عشرون صح يا شخص أيها الله يفتعني. كامل يا شخص وأما المزيد فيه وأما المزيد فيه فأوزانه كثيرة ولا يتجاوز هي تزيد سبعه يبقى لاسم المزيد احنا كنا شيخنا لسم الرباعي او الاسم اما ان يكون ثلاثيا او رباعيا او خماسيا ان حصل زياده في الاسم لا تزيد عن ايه عن سبعه يعني الكلمه لا تزيد عن سبعه فقال فالاسم الثلاثي الاصول المزيد في نحوها وليشخنا فاسم الثلاثي المزيد إش لباب مصدر إشهادة. فاسم السلاسي الأصول المزيد فيه نحو لباب مصدر إشهادة. أولاً أنا شخنة. دا قال ده اسم السلاسي الأصول المزيد فيه. نحو إيه؟ إشهي باب إش صح يا شيخنا؟ نعم. وده قال المصدر إشهابة إش صح؟ مم. أولا في التعليق قال الشبهة عفوا الشهبة بتقديم الهاء الشهبة وليست الشبهة الشهبة ده لون بياض يسطعه سواد من خلاله يعني بياض يتخلله سواد يعني وفرس اشهب اشوف اشهب على وزن ايه يا سلام اذا اصل الكلمه ش يعني يعني شهبة صح ده اصل الكلمه لما اقول اشهب على وزن ايه أفعل أصبح ثلاثي مزيد جيت بالهمزة خلاص يبقى عنداه ثلاثي يا شيخنا لما قلنا المثال اللي حضرتك قلته الآن يعني ها نتابع كده هذي إيش ها إيش هي ب واحنا قلنا أصعب على وزن يا شيخنا أفعل يبقى عندنا كلمة يا شيخنا شاهبون ها أصل كلمة كذا ما هو اسمه مش مش فعل يا شيخنا لأن لو قلت شاه ربما يظن بعض الطلاب أن هذا فعل معظم ببنى على الفتح إنه شاه هابون شهاب كلم تراجع لون مثلا فهمت يا نعم. طيب يبقى شهاب هابون عندنا الشين والهاء والباء دي أصول الكلمة يا شيخنا طيب لما يقول إيش هذا الشين هي والهاء موجودة والباء موجودة إذن زيدت همزة الوصل صحي شيخنا؟ وزيدت الياء وزيدت الالف مع ايه يا شيخنا صح يا شيخنا مش عندنا الشين والهاء والباء موجودين اهو ايه المزيد عندنا همزه الوصل والياء مظبوط يا شيخنا وبعد كده ايه الالف والباء صح عايزين كده وصل كده اه يبقى ده ايه اسم ثلاث مزيد ماشي مش هو قال لازد بال عن سبعه لازد عن سبعه ودي عدد الحروف هاي؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة <تصفيق> يعني لا يعني زد عن سبعة كم لشيخنا ها والرباع الوصول مزيد فيه نحو ايه نحو لا لا احرنجام اسمه شيخنا ايه او قلت اسمه كده ها جام لما الفعل ها جمد جمت أصلا كده يقول إحران إحران جاما على وزن يا شيخنا إيه إف عال لا لا صدعنا اللام الأولى يا شيخنا مشددة صح عشان أبغمنا للتاكف المتحرك محن عندنا ثلاث لمات يا شيخنا صح يبقى احرن جمع لوز ايه افعل لا لا صح كده طيب كمل معنى احرن جمت الابل يعني اذا اجتمعت هم يبقى خد بالك سعادتك بالنسبه لماده ا اللي هي شهبوندي ايه المزيد فيها الهمزه والياء والالف والباء ماشي يا طيب كلمه حر جمع. سمعنا يا شيخنا؟ انتبه يا شيخنا حر جمى انتبه معايا ده اسم رباعي يعني حر جامون ده اسم رباعي بالثلاسي صح؟ طيب ايه اللي زيد فيه مولانا؟ زيد في الهمزة والنون والالف لما قلنا احرنجام سمعنا يا شيخنا؟ احرنجام زيد فيه يا شيخنا؟ ويا كمان وكذلك النون والالف دي صح مرنم هو رباعي وزيد عليه ثلاثه احرف أيوة هو رباعي زاد عليه ايه ثلاثه احرف فصار خم... سباعي م. خلاص والخماسي لا لا فيه الا حرف مد قبل الاخر او بعده فما شيخنا قال له ايه عط رفوط ده اسم يا شيخنا لدويبه بيضاء ودويبه تصغير ايه دابه يعني كل ما يدب على الارض هو دابه ها والله خلق إيه؟ كل دابة من ماء صح؟ فعطرفوت ده يا شيخنا؟ عطرفوت ده يعني ده مزيد فقط بالواو يعني قال الخماسي الأصول لا يزاد فيه إلا حرف مد قبل الآخر قبل يا شيخنا؟ قبل الآخر أو بعده انتبه كده كلمة عطرفوت عطرفوت الله يفتح عليك أدي عط إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس يعني ده خماسي زيدا في حرف المد يبقى أصل كلمة يا شيخنا عطرف فن شيخنا لكن زيد حرف المد قبل الآخر فصار يا شيخنا ستة أحرف طيب قبع ده اسم البعير لكثير الشعر يعني ما شاء مولانا؟ طيب نشوف باع كرري هذه قا قا ضع سارة عدي كده واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة زلنا حرف مد بعد الحرف الأخير خلاص؟ يبقى الخماسي الاسم الخماسي الأصول يعني إذا أردنا زيارته نزد حرف مد قبل الآخر أو بعد الآخر أظن كده وصلت طيب و نحو عن دريس اسم الخمر خلاص كده و أما معترضا اعترض عليه يا أولاد انتبه خليك معي كلمة يا شيخنا خن دريس اسمها يا شيخنا خن دريس انتبه كده أده هنا أده خن دا ريس خن دريس صح يا شيخنا خن دا ريس واحد اثنين ثلاث اربعة ادي 5 6 فالمفترض يا شيخنا ها بيقول خندريضه طيب نشوف الـ الـ قال ده اسم الخمر فقيل انه رباعي مزيد فيه فوزنه ثن عليل والاولى الحكم باصاله النون اذ قد ورد هذا الوزن في نحو برقع ها برقعيد ودر بدي در بديس للداهيه وسلسه بيه اللي طب ايه وجه الاعتراض اللي اشرنا ايه وجه الاعتراض ها قول لي يا ايه وجه الاعتراض كلمة يا مولانا أصلها خد رسون سمعنا شيخنا هذا وجه الاعتراض يعني الكلمة دي شيخنا خد رسون واحد اثنين ثلاثة اربعة فوجه الاعتراض يا شيخنا ان الكلمة ظاهرها انها خماسي زيد عليها حرف مد قبل الاخر هذا اجواد الاعتراض قال عشان كده قال وأما يمه اما اللي هي لحن كلمه دي خندريس يعني ظاهره انها خماسيه زيد في حرف مد قبل الاخر اللي هو الياء يعني صح يا شيخنا فقال لك لا دي اصلا رباعيه اصلا يا شيخنا رباعيه يعني خد راس صح يا شيخنا اجوالها ايه باعتراض فقال هي أه فقيل له رباعي مزيد فيه, فيه يعني النون يا شيخنا مش اللي هي شوف خن يعني النون دي اصح زيدة يعني كانه رباعي مجر... كانه يا شيخنا م... م... م... رباعي مزيد بحرفين خلاص يا شيخنا ليه اللي هم استبعدوا ان النون تكون حرف أصلي في الكلمه دي يعني. واضح يا شيخنا طيب هو الشيخ قال ايه رددا على هذا قال والأولى الحكم باصله النون يبقى لما قالوا واما كان معترضا اعترض عليه النون دي اصلا النون يا شيخنا ليست ايه ليست حرف أصلي من الكلم من الاسم يعني. للنهاية الأصل كان إيه خدرسون رباعي خلاص فأصبحت النون دي مزيدة. فالشيخ أجاب قال الأول القول باصاله النون يعني هذا حرف أصلي يعني حرف شيخنا أصلي إيه الدليل على كلامه يا شيخنا الدليل على كلامه إذ قد ورد هذا الوزن لو قدر يا شيخنا؟ ايوه ايوه الوزن يا شيخنا؟ هشوف كده لما قال در دبيس اهي ادي در دبيس يبقى انت يا شيخنا فعلى صح يا شيخنا؟ لاحظ يا مولانا اسم الخماسي صح يا مولانا؟ لم يمر علينا وزن فعلى ليل أظن كده واضح يعني دردابيس وكلمة وكلمة خندابيس على وزن فعل لي أو ده السبب ان الوزن ده لم يرد ذكره قبل ذلك أو ده السبب اللي قال إيه قال وأما لإن الوزن ذا لم يسبق ذكره فأصبحت النون هنا مزيدة هو الشيء قال لأ ده حرف أصلي لإن قد ورد ولم هو قد تدل على التقليل تدل على التقليل وإن كان يعلم يرد في كلام العلماء لكن ورد في لغة العرب يعني هذا الوزن فأتى ببعض أمثلة يعني خندريت تشبه هذا يا شيخنا داب دابيس واضح؟ عرفنا السبب الاعتراض والرد وصلت الصول يا شيخنا؟ بعد كده أي عندنا؟ قال و بالجملة فأوزان المزيد فيه تبلغ ثلاثمائة وثمانية على ما نقلهم سيبوي وزاد بعضهم عليها الثمانين معضاف بعض في بعضها وسأتي إن شاء الله في باب الزيادة قانون, قانون به يعرف الزياد من الأصل طبعا الشيخ يعني قال ان الأسماء المزيدة بلغت كان الشيخنا بلغت 380 خلاص طيب من الصعب أن يذكر كل هذه الأشياء قال لك أنا أغطيت قانون تعرف به الحروف الزيادة يعني سأتي إن شاء الله قانون سيذكر الشيخ تعرف به الحروف الزيادة من الاصليه لا. خلاص كده ننتقل بقى الى الجمود والاشتقاق